إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصكم ثم لم ينقصكم شيء ولم يضاهروا عليكم أحدا فاتموا إليم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله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 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوههم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساءتون أعتدون، فإن تبوا قم الصلاة واتوزكّت، فإخوانكم في الدين، ونفصّل الآيات لقوم يعلمون، وإما كثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وطعنوا في دينكم فقاتلوا. الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثوث إيمانهم وهم بخراج الرسول وهم بخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم ف الله وحده أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلون يعذبهم الله بأيديكم ويخصهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم أم حسبة ما تترك ولم ما علم الله الذين جادوا منكم ولم يتخدوا ولم يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ورجاله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 وأقام الصلاة وأقام الصلاة واتّسّزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى هؤلاء أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقيات الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله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 أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم رب برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها وحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال اقترفكم وتجارت تخشون كسادها ومساكر ترضونها ومساكر ترضونها حبا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سفيره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن بالمشككون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون, لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشره بعذاب الناريم يوم يُحْمَع بينا في نار جهنم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَرَسْتُمْ لِيَوْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ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 واليوم الآخر يرتاب قلوبهم وارتاب قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو وراد الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله بعثهم فثبّتهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا، ولا أوضح خلالكم يبغونكم الفتنَة، وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد بَتَغَوُّ الفِتْنَة مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حتى جاء الحق وظهر أمر الله هم كاريون ومنهم من يقول أذل ولا تفتنني ألا في الفتن سقطوا إن جهنم بل محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوء وَإِنْ تُصِبَكَ بُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّهُ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إلَّا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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا ما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرون.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 والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل ادر خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله وكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن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 ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة وبأنهم كانوا مجرمين المنافقون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 خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا, وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخط كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبو الذين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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكر طيبة في جنات عدر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمؤمنين فِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَوْاوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبَأْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا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 وجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سحرا الله منهم ولهم عذاب مليم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قل له جهنم ما شد حرا اللو كانوا يفقمون فالضحك قليلا والبكاء كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلو معي عدوا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 إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق فسهم وهم كافرون وإذا وزت سورة النامٍ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجعل المُعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذابا عظيما ليس على الضعفاء ولا على البرد ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاؤُهُمْ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 والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما يوفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن العرب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات ويتخذ ما يوفق قربات عند الله وصلوات رسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المُوَاجِرين والأنصار والذين اتبعوه بحسن الرضي الله عنهم ورضوا عنه وعَدَ لهم جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها النَّهَارُ خالدين فيها أبداً خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل الدوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو الدواب الرحيم؟ وقل عملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد.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 لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق وان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ الله ورضوان خير أم من أسس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 وَمَا نَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَّقَدْ تَبَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصَالِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ زِيَهُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عليهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطعون موتي يغيض الكفر ولا ينالون من عدوه إن إلى إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 الذين في قلوبهم مرموا فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلْيَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزيز عليه ما حريص عليكم وبالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم